بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق الى الله يقدم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أما بعد قال نصنف رحمه الله فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليت بالحق إله يؤبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظر يقول فان معناها اي معنى هذه الكلمه كلمه لا اله الا الله الذي عليه دل الذي عليه متعلق بقوله دل دل تعلق صريح لفظها وهدت او اشارت اليه هو ان ليس بالحق اله يعبد ليس بالحق متعلق بيعبد اي ليس يعبد ليس يعبد بالحق اله الا الله سبحانه يقول اله هو اسمه ليس ومن فيها وان كره الفساق المنفي تعم الحكم المنفي يعبد الذي وما متعلق بالحق والاستحقاق فيخرج ما عبد بباطل يبقى اذا هناك الهه تعبد بباطل وهو كما بتم اكثر من لفظ الاله معنى الاله المعبود بحق على الاستعمال الاغلب وإلا فأصد معنا الكريمة المعبود بحق أو باطل لكن غلب في الاتمار المعبودي بحق يقول فيخرج ما عبد بباطل وَلِذَا تَمَّاهُ الْمُسْرِكُونَ إِلَهًا فَتَثْمِنَتُهُ بِذَلِكَ بَغْطِلًا فَلَا يَسْتَعِقْ وَإِنْ يُعْبَدْ فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا إله نافياً عندما يقول الثاني عن لا إله له الشيخ الأول نافياً جميع ما يُعبد من دون الله الا يستحق ويعبد الا الله مثبتا او لا نقول فليس يقوى يعبد هنا تشير للشكل الاول ان إلا الله مثبتا العباده لله فهو الاله الحق المستحق للعباده فتقدير لا خبر لا المحذوف بحق مش مش يعني نقول خبر لا هي لا لان فيها النفي لا اله ممكن يقدر موجود وده مش هيصفر الا على تفسير الاله ان هو الايه المعبود بحقه او تفسيره الاله بمعنى المعبود فقط يبقى يقدر خبر ليس ايه بدل موجود يقدر بحق يعني اما ان تبقى بحق تدخل فيه مسمى الاله يبقى لا اله اي لا معبوده بحق موجود الا الله مش كده لو هنقدر موجود ان خبر ليس خبر اعلان نفي هو محذوف تقديره موجود يبقى لابد عشان يبقى المعنى كلام صحيح يبقى الاله تفصل ان هو ايه المعبود بحق لو هنقول ان كمد بحق هو خبر ليس يبقى الاله على اصل معناه وهو ايه المعبود مطلقا يبقى لا معبودا ويخبرها بحق الا الله ده كلها اختلافات في الاعراب يقول فتقديره خبر لا المحدوث ان يقدر بحق والذي جاء به منصوص الكتاب والسنه كما سنت نريدها ان شاء الله واما تقديره بمولود ان يقدر خبر لا بمولود فيفهم منه الاتحاد فلو انه حمل الاله يبقى ايه الباطل في الكلام ده ان هو يقدر الاله مطلقا ويقدر خبر لا ما موجود يبقى خبر لا اللي هو بنقول لا الهائي موجود بمعنى يقول اله هنا لا معبود من غير قيمه بحق يبقى لا يوجد اله مطلقا سواء بحق او باطل معبود بحق او باطل موجود الا الله لو هو قدر كده يبقى معنى ذلك ما يفهم منه الاتحاد على هذا الاعتبار يعني ايه نقول ثاني لا مفير اللي تدخل على الجمله الاسميه تاخذ اسم وفعل زي ان فلها إثم لا وإيه؟ وخبر فلو إما أن يقدر إثم لا هو إثم لا موجود خبرنا نحزوه فإما أن يقدر بحق وإما أن يقدر موجود لو قدر أن خبر لا نفيه الجنة بحق يبقى المعنى اتتق وخلمة الإله تبقى المعبود مطلقا بحق أو ببطر يبقى لا معبود وخبرها إيه بحق والا الله تتمه الكلام لو قلنا ان خبر لا المحذوف تقديره كلمه مولود يبقى المعنى لا يمكن ان يستقيم على كلام صريح الا ان الاله يبقى مقصود به المعبود بحق جمله تندير على بعضها مش كده المعبود بحق لا لا يوجد معبود بحق الا الله لا يوجد معبود بحق الا الله ايه من الكلام الباطل ان كلمه الاله تفطر على اطلها وهو المعبود مطلقا سواء بحق او بباطل وانه يقدر خبرها مولود يبقى اذا اي اله اتعبد يبقى كانه حق وده كلام من فرعون العدو لا باطل وغير مقبول لا يقول به مسلما ايوه لو ده بقى المعنى ده بيقول ان اي حاجه ادمت يبقى هي الله وده اللي عبر عنه اهل الاتحاد الزمدقه بتصور بلا شك اكبر من وجود المصادر اللي هم قالوا انه لا اله الا الله معناها على غير ان اي شيء عبده والله يبقى انخر في البيبي للاصل او ثاني عكف فلا تعبد الانكار العبده العبوديه يعني لما تلاقي واحد بيعبد اي حاجه كنتوا بيجد المرء اذا لم يكن الى الى لم يكن بينه الى دين ثاني فكده بنعرف خاص بحي الدوي ندوقعبه ضائفن وبيت اوثاني وزير الرعباني ومرتع اوزاد ورياض الله فهذا الكفر الواحد اللي بيشك فيه ان اللي بيسويه للالهه كلها اي شيء قضه هو الله ده يقول تفسرها بيقولوا قد ربك الا تعبدوا الا اياه قدر ذات قدر صفه القدر الايه في القضاء الكوني اذا لا يقع اي شيء في الوجود عباده الا ان هو عبده الله في الحقيقه ده بيقول كده لان كل من عبد شيئا فقد عبد الله لانه قد ربك الا تعبده الا هي يجعلها اذا قد عمرا فانما يقول لو كنت فك كن و يستحيل ان يتخلف ذلك القضاء اذا من عبد الاوثان والصلبان والروبان وكون ذلك فقد عبد الله ولا هذا كفر بواح طبعا ولا يجوز مسلم يقول به ولا يثبت لا اله الا الله بالله الذرك هو طبعا تقديره بمولود وكلام من العلماء فالصروف بما قالوا خبر لما تقديره ايه مولود بس هم هيفسروا الاله على بعضها المولود بحق فالشيخ ما تعرفش للجزئيه دي هنا انا كده يعني احنا عندنا ثلاث وجوه للايه لاعراب هذه الجمله وجهين كده هما حق مش غيره ان احنا نقدر ان لا ما فيها الجنب الهه اسمها و طب الخبرها تقديره ايه بحق مش كده يبقى الاله معناها المعبود مطلقا مش كده ده معنى وتقدير خبر بايه بحق يا اما لما اثنين تعرب ثاني نقول لا اله الا معبوده بحق يبقى خبرها ايه موجود الا الله يبقى لا معبوده بحق موجود الا الله يا اما ان احنا او المشايخ بقى طبعا الفولوليه يفسروها ان الاله بمعنى المعبود بحق او بباطل ومو تقديرها وخبرها تقدير موجود يبقى معنى ذلك ان اي شيء عضو يبقى ايه يبقى هو هو الله فهذا هو الكفر الباطل الذي لا يقول مسلم كما ذكرنا ولا يحتج الى ذلك يعني فان من قدر موجود ففطاب عند ان الاله هو على الاستعمال الاغلب والكلام ده كله كما قال الدمشقي اصلا في تعريفه يعني في بيان معنى كلمه الاله يقول الاله هو المعبود بحق او بباطل ثم غلب على المعبود بحق يا للاستعمال الاغلب ان الاله هو المعبود بحق تقول اما تقديره بمولود زي ما قلنا مع اطلاق كلمه المعبود يعني ان حق و باطل الاله يبقى ما الاله يفصل انه المعبود بحق او باطل فيفهم منه الانتحال فان الاله هو المعبود فاذا قيل لا معبود موجود الا الله لازم منه ان كل معبود عبد بحق او باطل هو الله فيكون ما عبده المسيكون من الشمس والقمر والندوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك يا الله فيكون ذلك كله توحيدا فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأخباه على إطلاق وفيه بتعلب ثلاث جميع الرسل وكفر بجميع الكتب وجوحود لجميع الشرائع وتكذيب بكل ذلك وتذكية لكل كافر من أن يكون كافرا إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا فاذا فهم هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود الا ان ينعت اسم اسم لا بحق فلا ينعت اسم لا يبقى تعمل تجعل هناك موجود وتجعل نعت كنه بحق ويكون التقدير لا اله حقا موجود الا الله فيقال الاستفخار فبشريقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرناه ايوه هو اللي بنحنا قلنا بس هو كده بانها يقدروا نعبد بس في الحقيقه هو ايه الكلمة. ما اصل الكلمه ماشي اصل كلمه اله ان هو معبود حقا الاله هو المعبود بحق المعبود حقا حتى من صعبه مغرب مش محتاجه يعني ايه الكلكاع ده كده هي كل المسلمين عارفين لا اله الا الله حميني. يا إله معبود بحق نسوس سبحانه وتعالى لا تصرف العباده غير إلا الاله الواحد المفرد في الخلق والرزق وبالتدبير يقول وهو الله سبحانه وتعالى اي هو الاله الحق فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والاحياء والاماده والازاد والادام والنفع والضر والاعزاز والاذلال والهدايه والضلال ولذلك بمعاني وحدانيته ولم يشرك احد في خلق المخلوقات ولا بالتصرف في, في شيء منها وتفرد بالاسماء الحسنى والصفات الاولى ولم يتصف بها غيره ولم يشبه شيء فيها فكذلك يتفرد سبحانه بالالهيه حقا فلا شريك له فيها المعاني اللي فاتت دي معاني ايه الربوبيه خلق والرزق والتدبير والاحياء والممات وعزده الله ونفع الضر ده استدلال بتوقيد الربوبيه على لزوم توكيد الالوهيه كذلك اذن يشبه يتفرد سبحانه بالالهيه حقا فلا شريك له فيها ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العليم الكبير قال تعالى ما اتخذ الله ولدا وما كان معظما لله اذا لا ذهب كل اله بما خلق ولا علا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون كل اله يذهب بما خلق ولا يكون هناك منازعه في الجزء الذي خلق و ذلك يقتضي ان كل منهم سوف يحارب غيره ويعاندوا ويلد منه اضطراب امر الكون زي ما كل الحمد لله كل ملك في مملكه ينفرد بما يملكه ثم بعد ذلك يسعى الى ان يعني يقاوم سلطان الاخرين ويعلو بعضهم على بعض وهذا الدليل القياتي الاول وهو انه اذا كان هذا لا تستقيم به يعني امور الدنيا لوجود الحروب والحوادث فكيف يستقيم امر الكون وانتم لا ترون فيه مثل هذه المنازعات والصراعات بين أجزاء الكون المختلفة بل كله متفق ومختلف على عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى اتخذوا آلهه من الارض ينشروه لو كان فيهما الالهه الا الله لفتددا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يساله عما يفعل وهم يساله يعني من الارض متعلقه بينشرون اي يخرجون مخلوقاتنا الارض والحيون الاموات اتتخذوا الهه هم ينشرون من الارض هم لان الالهه لما واطيت صفه العاقل من قبل المشرفين فذكر الضمير هم بدل هي اللي هي ضمير الجمادات جمع الجمادات وايضا لان هذه الالهه عندهم ترمز الى عاقل إلى عقلاء ترمز إلى بعض الصالحين أو الملائكة فبين سبحانه وتعالى بطلان اتخاذين الذين أليها لأن ذي أهل أليها لا تخلق شيئا من الأرض قال تعالى الذين آخر لو كان فيه معي في الثمامات والأرض آلهة إلا الله لفتدتها وهذا لأن توجه المخلوقين لغير الله هو أعظم أسباب الشقاء والفساد وفساد أهل الأرض أصلا نبع من توجههم لغير الله فلو كانت استماعات والأرض تتوجه لغير الله لحصل فيها الفتاة الذي ظهر في الأرض وهذا غير حاصل وغير مولود بل الأمور كلها متسخ على أتم نظام وإحكام وإتقام فلذلك لا يظهر فيها الفتاة لأنها لا تتوجه لغير الله بل كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده والبعض يظن أن المعنى لو كان في استماعات الأرض آلهة تخلق شيئا إلا الله لا ستبث فيها باختلاف الخلق لكن هنا اصين الاله هو الايه المعبود المتوجه اليه فالسماوات والارض لا فساد بمعنى في نظامها لاجل ان كل الكائنات فيها تتوجه الى الله انما ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت ايد الناس واعظم ذلك الشرك فظهر الفساد في الارض يعني في حياه الناس بسبب شركهم وكفرهم ومعاصيهم فسبحان الله رب العرش عما يصفون عما يصفون المخالفون للرسول منذدون عنه هذا النقص تعالى سبحانه وتعالى عنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه وملكه سبحانه وتعالى لكن لأنه يفعل أشياء عبثا أو باطلا بل لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل شيئا إلا بعلم وحكمة وملك تام وهم يسألون لأنهم لا يملكون ولأن عندهم من الجهل والعدد والعبث واللعب ما يفعلون منئ من أجله من المحرمات والمنكرات وشرعة الشراء لبيان الأحكام حتى لا يحدث الخلل في حياة الناس فمن قال فذلك فإنه لابد أن يسأل وكما ذكرنا لأنه لا يملك وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش السبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير تسبح له السماوات السبع والارض وما فيهن وام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تتقون تسبيحهم انه كان حلي ربا وكان ما بعضه مع الله الهه كما يقولون كما يقول المشركون الى لبتغوا الى ذي العرش سبيلا اي ذاقربوا اليه وصارت صار هذا منافيا لكونها الهه او اذا لو تغوا الى ذا العرش سبين للمغالبة كقوله ولا على بعضهم على بعض يعني لو تغوا ان ينزعوه ملكه على عرش وهذا غير واقع بل الزناس السبع والارض ومن فيهم تسبح بحمد الله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تبقهون تسبيحهم انه كان حديما وصورا ومن هنا نثبت تسبيحا حقيقيا يليق بك بهذه الكائنات ادراكاتها ولا ندعي معرفه بكيفيتها فلنقول تثبيخها خضوعها اذا كان الامر كذلك فقد فهمنا لكن لها تثبيخ ولها ادراك نحن لا ندري كيفيه هذا التثبيخ ولا كيفيه ادراكها لحقيقه الالهيه وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لهم استنى الذين كفروا منهم عذاب أليه حكم الله عزل بالزخر على من قال إن الله ثالث ولافه من النصار الذين دعوا ثلاثة آلهة وبين عز وجل أنه هو رحده الإله الحق وهددهم وتوعدهم لأنهم إلا من ينتهوا عما يقولون لهم استنى الذين كفروا منهم وهم من أهل الكتاب يعني وهم الذين قالوا إن الله ثالث ولافه عذاب أليه وقال ذلك نهل الكتاب من اليهود والنصارى قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم منهم موحدون ومنهم مشركون فمن المشركين الكفار الذين قالوا ان الله نصير مريم والذين قالوا ان الله ثابت وسمع وكان الفريق الاولى اذا اثبت الهه اكثر فهو اكثر من هؤلاء اعوذ بالله وقال تعالى ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله ان الله له هو العزيز الحكيم ايضا في الرد على النصارى الذين ادعوا اليهوديه المسيح فقال تعالى وما من اله الا الله وقال تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فانت ولو تقول اشتدوا باننا مسلمون كلمه صدق وعدل واخر ما مستقيمه بيننا وبينكم الا نعبد الا الله هذا هو اصل الذي جاء به كل الرسل لا نعبد الا الله لا اله الا الله ولا نشرك به شيئا تاكيدا لنفي الشرك ولا يتخذ معبونا بعضا اربابا من دون الله كما كان يفعله اليهود والنصارى بالاحبار والرهبان إن أطعوه في تبديل الشر في تحريم ما أحلى الله وتحليل ما حرم الله فإن تولوا يعني التوعيد فقولوا شهدوا بأن مسلمون فقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته الاستفهام هنا للإنكار والمسك هن لا يكشفن ضغر ولا يمسكن رحمة الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون كافيني الله الله يكفيني عن هذه الآلهة وهو وحده الذي يدعى لجلب النفع ودفع الضر عليه يتوكل المتوكلون قدم الجر المجرور للاستقاص والاهتمام أي عليه وحده يتوكل المتوكلون وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركهم في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا أروا هذه هؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيئا من الأرض هذا السؤال أروني ماذا خلقوا من الأرض هذا الأمر غرضوه لإنكاروا عليهم بما يقرون به قوم يقرون انها لم تخلق شيئا من الارض فكيف اذا تعبدونها وتصنمونها وتدعونها من دون الله ام لهم شرك في السماوات ليس لهم شرك في السماوات فكيف تعبدونها من دون الله ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه اي إنما لا دليل عقلي هو الذي يعني في الاول الحجه الاولى والثانيه اللي هو اول ما دخلوا عاوزين لهم شركم في السماوات هذا في الدليل العقلي هل هناك دليل نقلي لا ليس عندهم دليل نقلي لم ياتهم الله كتابا فهم على بينه منه من ذلك قال ضربا على يعني اعتقادهم بل اي ليس من هذا الشيء لم يخلق شيء من الارض وليس لهم شيء يكون في السماوات ولم ياتهم الله كتابا فهم على بينه منه ولكن بل ما يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غررا ما يغروا به بعضهم بعضا وقال تعالى قل ارائتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من ارض ام لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم فقيه من علم ان كنتم صادقين فيما تدعون ومن استحق قوايل الله الالهيه وهذا الامر للتعجيز ايتوني بكتاب من قبل هذا يعني هذا تعجيز لهم لم ياتوا ابدا بكتاب فيه وصف هذه الالهه الشركاء قال تعالى قل من رب السموات والارض قل الله قل افتقدتم من دونه اولياء الامن يكون لانفسنا نفع ولا ضر قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل انما انا منذر وما من اله الا الله قد تعلق انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السموات والارض وما بينهما العزيز الحكيم قال وبشبوت نتاباتي قد قيدت وفي نصوص الوحي حطت ورقت فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يكملها العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفق الله لما احب مشوشه تبعته وتعلق بقليل متعلق بقليل قد خيرت اي خيره انتفاع قائلها بها في الدنيا والاخره من الدخول في الاسلام والفوز بالجنه والنجاه من النار هذا الكلام فيه نظر من عند الجهاد عبد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 اراد التنبيه على ماده الفلبس وعليه يقصد ان تكون هي مخصصه بهذا الرقم ولا يتجد او لا يمكن ادخال بعضها في بعض يمكن ان تنقص ادخال بعضها في بعض او تزيد وتوسع فان الشروط التي ذكرها تشمل علم القلب وعمل القلب والجوارح يعني عندما ياتي الكلام عندهم كذا فيظهر انه وسعها ايضا فبنقول عدد الصحيح الذي لا شك فيه ان التقيد ورد في نصوص الشر بكل اعمال القلوب كل عمل من اعمال القلوب كالخوف والتوكل مثلا هو مقيد به صحه الايمان قال تعالى واخافوني ان كنتم مؤمنين ولم يدخل التوكل مثلا في الايه الخوف فيها لي شروط ولم يدخل التوكل في هذه الشروط قال على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين اذا الايمان مرتبط بالتوكل قوله اد امام التوكل لا اله الا الله حقيقتها هي يعني حقيقه الايمان وبالتالي فانا اقول ان ذكر تبع شروط عند البعض توهم منه ان المقصود الاختصار على تبع فهذا الكلام غير صحيح لا يختصر على تبع ولا على ما دونها خصوصا انه انما ذكر كلاما مقيدا معني بذلك يعني انه اصل انه ذكر كلاما لكل شرط دليل مستقل والادله التي نقول ان كل اعماله كل لها ادله ايضا مستقله فلا يصح ان تقيد بثب او بخمس او بتسعه او نحو ذلك اذا كان المقصود بيان اهميه هذه القناعه يبقى الكلام لا مشحت فيه بنقول عشان كده نقول ايه ان زي ما قلنا بكده التقسيم اما شرعي واما ايه اصطلاحي فاذا بني على الاصطلاحي حكم فلا بد ان يكون له دليل مستقل وطالب اذا اذا جابني علي حكم خاص بيه يبقى انا مشحت بالدليل فلكن ظاهر الكلام الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله وغفر له ليس ان هو قيد برقم بعدد سبع شروط فهذا نقول ليس عليه دليل ان الشرع لم ياتي بهذه السبع فقط بل اتى غيرها وليس في كتاب ولا سنه ولا قول صاحب ولا حتى تابعي ولا تابعه تابعي النص على عدد هذه الترحيل ثانيا النظر الثاني في هذا انه قال قد, قد قيد بها انتفاع قائلها في الدنيا والاخرة وهذا الكلام انقصد به ان الشخص لا يدخل في الاطلان ظاهرا وهذا الانتفاع في الدنيا وذا ظاهر الكلام بلا شك الا بان يأتي بهذه السلوط فهذا كلام باطل فانا كل هذه شروط باطن ولا تبيل إلى معرفتها ظهرا إلا بأن يقول صاحبها بلتاني بأنها مولودة أو من فيه لا تبيل إلى معرفتنا بولود هذه شروط أو انتفائها إلا بأن يصرخ بذلك فكأن يقول أنا أعلن معناها وهو كذا أنا أوقن أنا أقبل أنا أنقاض أنا أصدق أنا صادق في ذلك أنا مخلص في ذلك انا احب الله ورسوله او ان يمشي يقول انا لا احب الله ورسوله فيكفر بذلك والعيا الله فالكلام ده ملوش محمل ما ليس له وجه الا ان يقصد ان الانتفاع في الدنيا الدخول في الاسلام الحقيقي وان يعيش الانسان سعيدا يعني مستقرا تاكنا مطمئنا بهذا الذكر ده وجه نور الدين انتفاع يقول الدخول في الاسلام مش مقصود الدخول في الاسلام بمعنى تبوت حكم الاسلام ظاهرا يبقى انقيد كلامه بان دخوله في الاسلام معناه الاسلام الايه الظاهر والباطن صح فعلا هو الانسان مش حياته على في الدنيا ولو اكب لا اله الا الله الا لما يكون في قلبه الايه الاسلام الحقيقي وهو الايمان وهو ان ظاهرا وباطنا قديث قد اثنى لله فدانت بفائده الدنيا باستعاده الكامله الحقيقيه لكن ليس هذا هو الاشتراط بكلمه دخول في الاسلام الدخول في الاسلام لا يسبق حكم الاسلام ايه ظاهرا وكل الادله التي ذكرها كما تظهر لم تدل على اشتراط هذا الامر الاجارات الطريقه دي ادت الى ان يعني يضل في هذا المقام جمع كبير جدا من الناس وهو ان يشترط في حكم الاسلام الظاهر هذه الشروط اللي تبعها او غيرها مما يعني جعله هو من لوازم لا اله الا الله وهذا كلام كما ذكرت باطل قطعا لا يقوله عالم فما احمل الكلام ده ما احنا قلنا ان مقصده بالدخول في الافلام اللي تعمل ايه الظاهر والباطن الكامل والانتفاع معناه انه يفعد بيها في الحياه هل يمكن ان تقيد هذه العباره منه من الشيخ بانه بحال في الافلام الظاهر اه يمكن نقول لو انه صرح بانتفاع شرط من هذه الشروط أو غيرها من أعمال القلوب لو أنه صرح وقال بالتام أنه لا شك في لا إله إلا الله يبقى انتقضت لا إله إلا الله وبالحقيقة هو مش هيدخل في الإسلام ده في الظاهر كده ده هيخرج منه بقى كده إنه قال لا إله إلا الله ثمت حكم الإسلام في حقه جد بعد كده وقال أنا أشك في ذلك أو أنا كنت كاذبا في ذلك لم أكن صادقا إنما قلتها مرائيا ولم أكن مخلصا أو قال أنه لا يحب الله ورسوله الانسان اللي قال الكلام ده الكلام ده هو اللي هيخرجوا الى الايه هي الكفر ويدعوا له مرتدا فالكلام بالتاكيد يحتاج الى يعني صياغه اخرى غير ذلك اولا استحيف طبعا ان احنا نقول ان الشروط دي هي وغيرها هي والشروط اللي هي من اعمال القلوب شرط في الانتباع بها في دفع بها في الاخره ويبقى كده لها حاجه الى التقييد لان الاحاديث وردت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دخول الجنه كاره من شهد ما مت وهو ما يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه دخل الجنه لا اله الا الله محمد رسول الله لا يلقى الله به ما عبد غير شاك فيهما فيروح جهنم النار اذا بتروح جهنم الجنه فاذا الاحاديث كلها في توضعها في الايه في الاخره يبقى يبقى ما, ما يصلحش ان انا اقول لا هي دي تقيد بيها في الدنيا كمان وكيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قد نص فقال الا شققت قلبي يا تعلم قالها ام لا يبقى ازاي نقول ان هو لا ينتفع بها قائله في الدنيا والاخره من الدخول في الاسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار ازاي هذا الكلام كلام منقطع في الحقيقه هو الاحتمال الاول كما ذكرت وهو انه يقتضى بدارك الانتفاع بالاسلام اللي هو ان يحيا حياة سعيده مستقره فيها الطمانينه والامان والطمئنه مع ايه بالايمان الكامل والاسلام ظاهرا وباطنا للانفاء ويعاد ما يحصل عليه المنافقون من الامن الظاهر والمعامله بحكم المجتمع ذلك ليس نفعا حقيقيا في الدنيا لان هم لم يذوقوا احسن احلى ما في الدنيا وهو حلاوه اليقين نعم وهو ممكن هو ده اللي بنقوله ده هو ده اللي بنقوله إن هو يقصد بذلك الحياة الحسنة للجميع الطيبة التي هي فيها السعادة والسكون والطمأنينة لولود الإيمان ظاهر ونباطن ودكول في الإثام الحقيقي يعني ولكن بلا شك إن العبارة فيها إيهام أدت إلى انحراف كثير جداً من أهل بدعاً بسبب هذه الكلمة أولاً بكلمة شرط لأن كلمة شرط معناها إيه؟ ما يلد من انتفائه العدم وهي صحيح إنها مش شروط لأنها مش خارجة عن ما هي لا جزء ما هي يعني استلاحاً حتى غد خطأ ان ان هي اركان في الحقيقه ان دي جزء من الايمان مش خارجه عن الماهيه يعني الوضوء من شروط الايه صراحه مش كده مش اما النيه والتكبير وقراءه الفاتحه دي من ايه اركانها انها جزء من الماهيه اللي بيقولوا تعريف الفرق بين الشرط والركن ان الشرط يلزم من انتفائه العدم او من عدميه العدم ولا يلزم من وجوده وجود واما الركن فيلزم من عدمه عدم ويلزم من وجوده وجود يعني ده جزء من من الشيء نفسه فلو قلنا الشروط دي بالحقيقه هي قيدت في نصوص الوحي اولا بنقول انها قيدت في انتهاء الاخره والقيد ده ما هو اصطلاح ما يسمىش شرط انه معروف وان كان الاعتقاد كتير جدا عند غير الاصوليين ان في متروك بمعنى ايه شرط ان تضيف شرط بقى اللي يحاول يفرق بين الكلام واللي يجعل الفرق الاصطلاحي عند متاخرين ده دليل مثلا على ان اللي بيقول لظروف بي انه بيخرجها من الايمان ويجعله كالمرجئه ده كلام طبعا فيه غلو وتحميل لكلام اهل الامل الاحلام عشان بعد يقول لك ده لو قلت بقى شرط يبقى انت بتخرجها عن حقيقه الايمان يبقى انت بتقول بقول المرجئه ان هم ان دي من لوازم الايمان ولا هي ده من ايه من من حقيقته لا طبعا ده بيقول الاصطلاح الكلام اللي هو بيذكروا يوضح ان هو لا يقصد ذلك مطلقا ان هو بيقصد الشرط اللي بمعنى الايه الركن لكثرة الاستعمال لكثرة الاستعمال وليس الاصطلاح الاصطلاح الاصولي المتاخر ان كلمه الشرط اللي هو شيء خارج عن الماهيه الدنيا حر صح اه اللي قال انه بيشك في لا اله الا الله كده هو يبقى خرج من المله اه وحتى لو بذكر او بيستهزئ او بيهزر والعياذ بالله لو قال انه لا يصدق الله ورسوله خرج من المله لو قال انا لا اخاف الله كفر اعوذ بالله لو قال لا اتوكل على الله انا بجهدي اعمل هذا الامر كفر اعوذ بالله يبقى ممكن الشروط دي تبقى شروط ظاهرا لو صرح صاحبها بايه بانفاقه بان صرح بانفاقه بس عمرها ما يلزم ابدا ان احنا هنقول له انت تعلم انت موقن انت تقبل انت تنقض انت صدقت انت اخلصت انت احببت الله قطعا ويقينا لا يشرع ان يسال هذا السؤال احد ها ولا ان احنا هندور في لوادهم كمان ده الامر ده لا يعلمه الا الله يعني مش توايت الكلام ده غلط برضه مش حطيت من لازم الكلمه يعني ايه لازم الكلمه يعني لو لقيت واحد جوارقه وما فاش انحياز يعني ترك الطعن خاصه لما يفصل الانحياز انه منادي للطرف وده كلام خطا ثاني ان هو لقيته ما فيش انحياز تام في, في الجوارح يقوم يقول بيقول ده كده ما حققش لوازم الكلمه مش مقتضاها ان انت اللي بتتعمله ده لا يبقى الكلام ده يبقى انت فقدت لا انقياد لا اشترط الانتهاد يبقى انت خرجت من قطب الله لله لا بتنفعش ما هو ده اللي ادى الى بدايه التكفير فعلا وده كلام الخوارج دعاه والشيخ منزلهه عن ذلك الشيخ طبعا معروف انه بيرد على الخوارج ولا ايه ولا يعقب بقولهم لكن الكلام صيغته قد يذم من هذا التثالث لذلك خصوصا ان البعض ايات لذلك بالفعل ويجعل بقى اللي بيتفرج على الكوره والمتبرجه واللي بياكل الربا او اللي بيستق بيفعل المحرمات ان دول كل دول تركوا الانقياد وبالتالي فهم ايه كفار ولادات ولا غير المعطيه وده باطل ولكن هي الاجاره اصلا نتيجه ان ال... ال... الكلام اللي ذكروا هنا لم يرد في كتاب ولا سنه ولا قول الصحابه ولا من بعدهم فيعني التعبير يعني خانوا في ذك فوقع في هذا الامر او هو الكلام اللي قال ده من الخطا الجريء فبنقول احنا الكلام ده طبعا ممكن نقيده ونحمله على احمد حسن مع التاكيد والاحتراز على المح... نفي المع... المع... المعاني الباطل للكلام ده اللي هي ظاهر الكلام يبقى نقيد الكلام ده زي ما قلنا بانه مقصده الانتفاع بالدخول في الاسلام الحقيقي وانه ينفع بالحياه الطيبه التي تحصل للامان يعني اثم هذا الاثام الحقيقي وفي الاخره بالنجام النور اما الواحد يحملها على انها يشترط ان يخبر بها ظاهرا ان نمتحنوا فيها ان ينفي طريقها ظاهرا كمبتدا ظاهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر ان يشق عن القلب او انكر على امنيه على من قال ان هذا الرجل قالها ما عدم ورود الايمان في قلبه قالنا هل شقت عن قلبك اذا احنا ليس لنا في احكام الظاهر الا النطق المدبل ولو انه ارتكب قولا او فعلا ناقض للنطق هذا يبقى ده مش دله على انه ندخل في اسلام بل هذا خروج من الايه من الاسلام مش عدم دخول ده خروج من لان احنا ليس لنا ايضا في الخروج الا الظاهر يعني يجي واحد منافق كان هو من يوم ما دخل في الاسلام وهو منافق هو عند ربنا هو دخلش في الاسلام بس احنا عندنا دخل في الايه في الاسلام جه في يوم من الايام واظهر رده واظهر كفرا ما كان الا بقول او فعل لا يحتمل الا الردة فهذا يحكم على... وهو في الحقيقة من الأول هو كده و... ولو دعه وقال أنا منذ دخلت في الإسلام وأظهرت الشهدتين وأنا على تلك الحاج لما نفعه ذلك يعني واحد كان يهودي أو رصران كان دافع الجزء مثلا في دولة الإسلام أسلم ثم بعد ذلك أتى بناقد من نواقد لا إله إلا الله أتى بكفر وردة ثم قال أنه منذ أسلم وهو على تلك الحاج إنما قالها ليتخلص من دافع الجزء مثلا فهذا يعامل معاملات المرتد استتاب فان تاب الا قتل ولا يقرب الجلد تجاه كما كان ولا يقال هذا لا يدخل في الاسلام قصدك ايه لا يدخل في الاسلام اذا قلت في الاحكام الظاهر تبقى بدعه ضرره اذا انت فعلا ناس واسامي عند ربنا في الباطن اصح واحنا ما استملناش دعوه الامر الى نهايه ولا دخلنا معنى كده فالكلام هنا لابد ان يفهم على الوجه نحمله على وجه قدر ونؤخر ما دي من الاحتمال البعض او هو ظاهر الكلام فعلا خاصه زي ما قلنا ان هو فيه كذا قيد هو ان هو قلنا او اطلقنا شروط ودي ادت الى خلل كبير جدا عند كثير جدا من الناس ان هو كمان شروط يبقى ان تنتفي لا اله الا الله اذا انتفى اي شرط من الشروط الثانيه القيدها سبعه وهذا الرقم لم يرد في الكتاب ولا السنه اللي هو تحديد ثلاثه من الشروط يعني ثم بعد ذلك النظر الثالث في قوله فانه لم يندب قائلها بالنطق الا حيث لا يستكملها يستكملها دي لها ايضا ايه يعني لابد فيها من نظر لان كل شرط من هذه الشروط او في الحقيقه بقى ركن عند الكلام الاصطلاحي له اصل وايه وكمان فانه لم ينتفع قائلها الا بالاستكمال يعني استكمالها بحيث بقي فيها على القدر الواجب فيبقى لا ينتفع قائلها بالنطق بمعنى انه ستنفعه نهائيا الا لماتي القدر الواجب فكان هذا اقول عقيده الخوارج والمعتزله بان اللي ما استكملش الواجب يخش النصر ويغلط فيها لا هذا كلام باطل والشيخ ايضا لا يقصده وانما ينتفع الانتفاع الكامل يبقى تقيد بلا ينتفع الانتفاع الكامل الا باستكمال ايه الشروط لكن ينتفع انتفاع مقيد اذا نقصت الشروط بمعنى نقصت قدر كل منها على القدر الواجب نقر كلامه كاملا يقول نصوص الوحي من الكتاب والسنه حقا وردت طريقه صحيحه ورد غيرها فانه اي الشان وذلك الا التقيد بهذه الشروط السبعه لن ينتفع قائلها اي قائل لا اله الا الله بالنطق اي بنطقها بها متواصلا الا حيث استكملها اي هذه الشروط السبعه ومع ما اكملها اجتماعها في العقل والتزامه اياها بدون مناقضه منه لشيء منها وليس دون ما اكملها اجتماعها في العقل الناس كون موجودة بس هنا مبينش الكمال بتاعه ده ان لها أصل وين وكمال واجب وكمال مستحب العلم في له أصل وكمال واجب وكمال مستحب واليقين له أصل وكمال واجب وكمال مستحب والقبول والانقياد وكل واحدة من ذول متفاوسة لان الإيمان عند أهل السنونا يديد وينقص فالنفع هنا أنا بنقول انه لابد أن يقيد يبقى لا ينتفع النفع الكامل وهو دخول الجنة لأول واهلة إلا إذا استكمل هذي لي الشروط يعني اتى بالقدر الواجب منها اذا وجد اصل كل منها في قلبه اذا وجد اصل كل منها في قلبه انتفع في الجمع بمعنى لابد ان ينجو من النار يوم من الايام ولا بد نفسه الجنه يوم من الايام اصابه بولد الهمصات ان اتى بالقدر الواجب دخل لاول وحده وان اتى باصل دون الواجب نجا يوم من الايام وربما دخل النار واذا اتى بالكمال المستحب ارتفع في الدرجات عند الله ما. ايوه كده هناتي بقى لكل واحد من دول وهنقول ايه فعلا اولا نشوف ادلته اللي وردت اللي هو اتدلل بيها عشان نبين الكلام اللي احنا قلناه وثانيا هنشوف ان ازاي كل منها له جمال وايه له اصل وكمال واجله كمان مستحق يقول وليس المراد من ذلك اللي هو اكمالها او عد عد الفواضها وحفظها انه يعرف يعدها والسبعه ويحفظها فكم من عامي اجتمع فيه والتزمها ولو قيل له اقعد ادها لم يفس ذلك فعلا انتم الهمم العاميه يعني لا, لا لم يقرا كلام اهل العلم في كونيات وقاد سبعه وانا اظن لو قيل لاحد من التلف الاول اقعد صوت لا اله الا الله سبعه لما لا ربما انها لم تذكر خالص عن واحد من التلف ان هم عدوها سبعه فذلك يعني والله اي حاجه تبقى فيها حاجه ما رضتش عن التلف بتقاط منها مشاكل بذاك الكلام اللي ذكر الشيف هنا تحطه منه مشاكل كثيره جدا هو هو طبعا ذكروا لكثير من علماء الدعوه يعني دعوه يعني دعوه محمد بن عبد الوهاب والشيخ نفسه شويه ذكر الشيخ محمد الوهاب والشيخ ذكر انها قيود يعني شرط الاخلاص وشرط يعني استقفه ونحوها لكن هو جاء علماء من بعديه ذكروا ذلك فهو ذكرها تبع لهم فالامر ده لما الذكر بهذه الطريقه كثير جدا من الجاهله ظن انها حدود في الاثام الظاهر و آ... يعني جعلها ايه آ... يمتحن الناس بها يقول كم من عمين التزم عتي وجلتزمها ولو قيل لها حدودها لم يشتن ذلك وكم حافظ لالفاظها يجلي فيها كيف فهم وترى يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله والله المستعان اذا عمرنا ما هيكون هدفنا امتحان الناس بها بل ولودها في القلوب يعني احنا بنعرفها علشان كل واحد منا يهتم بنفسه في ان يوجد ان يولد في قلبه هذه الشروط وغيرها من اعمال القلوب الواجبه او تسمونها الاركان بدل ما نقول الشروط يقول العلم هذا تفصيل الشروط سبعه اكثر غيظوها العلم والاثين والقبول والانقياد فادر ما اقول وصدق الاحساس والمعرفه فقط لله يعني يقول فاصلي ثم معك واخذ قلبك لاني لاقي ادلجها وتفهمها وتعقلها وتعقلها ثم اعمل على استباقك تفوز بتعاد الدنيا والاخره ان شاء الله عز وجل كما وعد الله تعالى ذلك انه لا يخلف وعده دي ان شاء الله فوز صاحب الدنيا الاخره جعلنا ان احنا نقول كلام الاولان بتاع الدخول في الاسلام يقصد بها الانتفاع من هو الايه بحقيقه الكمال هو الظاهر والباطن والمقصود بها الانتفاع بنوعات على بهذه الايه الحياه الطيبه يفوز بعاده الدنيا كما انه فوز صاحب الاخره الاول العلم بمعناها المراد منها نافيا واثباتا المنافي للجهل بذلك قال الله عز وجل فعلم انه لا اله الا الله وقال تعالى الا من شهد بالحق اي لا اله الا الله وهم يعلمون اي بقلوبهم معنى ما نطقوا ما نطقوا به بالف نتهم فعلا يدل على الوضوح ودفاعاتي فعني ان الانسان يعلم ان لا اله الا الله بحذف بدايه الايه يؤدي الى عدم وضوح المعنى الشرطي او يعني ايه حقيقه الشرطيه في الدنيا ولا في الاخره ان ربنا قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون يبقى الكلام ده كان في الدنيا ولا في الاخره في الاخره ايضا الشفاعه تكون امتى في الاخره يبقى الكلام هنا ولا يملك الذين يدهون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق لأن لا اله الا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بلسانتهن وقال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا اله الا هو العزيز الحكيم وولو العلم يشهدون لا اله الا الله اذا عندهم علم بمعنى وقالت علق لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب ويحتاج احتاج لدلائل عامه في الايه في العلم وده يؤكد التفاوت التفاوت ان العلم نفسه اصلا نفسه التفاضل بالعلم يعني بوضوح وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى وتلك الامثال نظربها للناس وما يعقلها الا العالمون وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه رواه هنا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل في الاسلام او عاطم دم وهو ماله او من قال لا اله الا الله وهو يعلم عاطم دم وهو ماله وما من اين لنا ان نعلم ده هو احنا ما نعرفش اعمال القلوب فضلا عن علم القلوب ان والذي ده في قلبه المعرفه ام لا المعرفه ام لا فبنقول ان لا اله الا الله الاصل أصل معناه هو نفي فعباده غير الله كما ذكر واثبات العباده لله وحده اتفاق العباده لله وحده ولا شريك له طيب كمال هذه الكلمه كمال معنى لا اله الا الله ان الانسان يعرف كل انواع العباده وكل ما امر الله عز وجل به العباده اثنان جمع لكل ما يحبه الله ارضاء من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه اريت كذلك فالعلم بكل ايه من ايات الله والتصديق بها هو عباده ومن حقيقه او من لوازم معنى لا اله الا الله في الحقيقه من من من حقيقه من مضمون لا اله الا الله يقصدي ان تصدق بكل ايه وتصدق بكل حكم شرعي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعمل بمقتضاه اريت كذلك فحقيقه الدين كله داخل فيه لا معبودة بحق إلا الله لأن العبادة بقول اسم جمع لي كل ما يحبوه الله يا رضا بين الأعمال والأقوال الظاهر والباطنة كل نطق باللتان في مقتضى تصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من حقيقة لا إله إلا الله طيب يبقى معنى ذلك إذا حملناها على كلام الباطل لأهل برعب يحملوه عليه وشرط العلم بلا إله إلا الله إنه هو يعرف إيه تفاصيل أنواع العبادات ونحو ذلك يبقى ما فيش حد يلدمهم ان ما حدش يدخل في الاسلام الا ما يعرف الاسلام كله يبقى إلا ما ترضش تخوض في الاسلام لحد ولو باطنا كمان ما حدش يثبت له باطنا الاسلام عند الله الا لما يعرف حقيقه الاسلام كله وهذا كلام باطل قطعا لا يقوله عالم الا لا يقوله الى الجهال فاذا اذا ثم هناك علوم مستحبه ففي العلم الواجب على كل انسان هو ما الزمته الله عز وجل النبي كل عمل واجب وكل تقوى واجب بيلزم الانسان ان يتعلم ما الذي ما هو ما أجبه الله عز وجل عليه سيعمل فالح... مثلا في تجارة أو إيجارة أو بيع أو شراء أو زواد أو طلاق يبقى يلزموا أن يتعلم الأحكام الشرعية الدل, الدل على هذه الأحكام فهناك علوم مستحبة فالإنسان دون لها أصل وكمال وي وكمال وي وكمال مستحبة أصل العلم هو الشرق في قبولها عند الله عز وجل بدون هذا الأصل لا يكون الإنسان قد دخل في الإسلام عند الله عز وجل بالظاهر ليس لنا ان نبحث الا اذا دلت القراءات القطعيه على ان هذا الرجل خوري بان نطق حروفا لا يعرف معناها ابتداءا وطلب منه كلام لا يفهم حتى اصل معناه زي اعجمي كتبت له حروف لا اله الا الله بلغته وامر ان ينطقها فهذا ولم يفكر له معناها ولم تترجم له فهذا لم يدخل في الاسلام ظاهرا ولا باطنا وينقع على كفر كتابه بالانجليزي ولا فرنسوي ال اي ال ال اي اف اله الا ال اي ده الا الله قلت له كده قول له انطق وهم ما يعرفش حاجه هو راجل صيني كده قال له بستينو وما قالوش حاجه عنها عليها فنطقها كده وبعد كده جه قدام القاضي واقسم بالشهود ان هما ساعه ما نطق قالوا له اعمل كده ما قالولوش ان دي معناها كده وان هو لابد ان يترك الايه عباده الصلبان والرهبان وانا غير ذلك ولا قالوا له حاجه من كده والراجل عايز يستمر دخل جديد وعايز يستمر على ان هو ايه على كفر الاولانيه بيتذكر ده القاضي المسلم كده ان هم ساعه ما قالوها له قالوا له بالصفه دي يقوم يقبل كلامه ما هوش غيره ما ثبتش الكلام ده يبقى الاصل ان هو ايه دخل عرف دخلت ان نعرف عليها ان هو المعنى اي واحد يقولها بهذه الطريقه او ثبت عنده ساعه ما جم يقولوا له لا اله الا الله قال له دي معناها باللغه بتاعتك نو هو يعني مثلا مش عارفه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايه الزور صرف مثلا قول لي اختفت الله قال له دي معناها بالانجليزي كده ان مفيش اله يعبد الا الله فكرها له واللي هو بتاعه فهو تاء نطقها نطقها على ان هو يعرف هذا المعنى ف خلاص تمام المعنى كله بعد كده ما يعرفش من سجود عباده او من ركوع عباده مثلا انت جاي مثلا من مجاهل فبيسجد للجليس يقول لا ده سجود ايه عباده لا يرضى الا لله ما يعرفش ان ان ده الدعاء عباده وان الذبح عباده وان المذبح عباده وهو متعود على انواع من الشرك ولا يرضى بالله فهو لا يدري ذلك يتبرك بالاحجار والاشجار ظاهرا مرتب في تعلقات كثيره في قلبه ولا يرضى بالله وفي جوارحه فهو لكن في الجمله اقر ان لا يعبد الا الله ففي هذه الجمله كده يبقى هذا الرجل دخل في الاسلام ظاهرا وباطنا ثم بعد ذلك يعلم تفصيليا انواع العباده وكل ما يلزمه من احكام الشرع ها ده نتكلم في العلم سيب سيب الكتاب دلوقتي عايز اتكلم على العلم انه هيتعلم مساله مساله وفي الحقيقه كل مساله يتعلمها تصبح في حقه التصديق بها او العلم بها والتصديق بها لسانا وقلبا وغيرا وبطيلا هي في الحقيقة تبعى من شروط لا إله لحق أو في الحقيقة من مضمون لا إله لله أو من حقيقة لا إله لله في حق بمعنى آية آية من كتاب الله أليس التصديق بها عبادة فلس التصديق بكل آية من كتاب الله عز وجل عبادة قلبي وكل حرف من حروف القرآن عبادة قلبي لو أن الإنسان بلغته هارين آية أي آية من كتاب الله عز وجل فكذب بها أو لم يصدق لكان كافرا إذا كانت قد بلغته إذا لم تكن قد بلغته فلا نستطيع الجزء بأن هذا الرجل يكذب القرآن لا نقع ولا أو أنه يرد القرآن لا يمكن أن نقول ذلك بل إذا بلغته لزمته كل عبادة من العبادات وكل خبر من الأخبار وكل أمر من الأوامر وكل نهي من النواهي يلزم الإنسان إذا بلغه وبالتالي فالعلم نفسه متفاوت وهذا مقتوم به بالضرورة معلوم بالضرورة إن العلم يتفاوت لأنه ذكر في السلام النهاردة غير بإستائي الإن اللي دخل فيه من مده وعلم حقيقه لا اله الا الله وان علم الرسول صلى الله عليه وسلم بلا اله الا الله يختلف عن علم غيره اليس قد وستر فهو اعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى واشدهم خوفا كما قال اني لا اعلمكم بالله واشده لهم خشى واشدكم لهم خش ف اذا ف العلم لا اله الا الله الذي هو شرط في صحه الاسلام باطنا عند الله اتنتبع صاحبها بها ان يعلم ان لا يعبد بحق الا الله اجمالا ولا يقر باناده طيب لا يقر بان كل عباده غير الله باطل والعباده تكون مفهومه في الجمله معناها له يعني ايه عباده بمعنى حب وخضوع حب وجل في الجمله ايضا في الجمله انه معناته لو واحد افتكر ان الاله اللي بيعبده ده يعني ايه بيعبده يعني بيسمع كلامه وهو كارهه ومتضايق منه يبقى ده لسه ما دخلش في الدين لو ان تفسرته العباده كده انه بيسمع كلامه واظن عنه وحتى لو كان ما بيحبهوش لا لابد ان يعرف وطبعا الامر ده كثره التوسعه فيه يعني ايه ليس يعني ضروري لان كل الاشياء دي اصلا مفطور عليها البشر طريقه معرفه يعني ايه الاله ان هو الذي يحب ويعبد ويخضع له بمفطور عليها البشر والبحث عنها في مركز فطره كل انسان وبالتالي فلم يحتاج الى كبير مدعول عشان تقول له يعني ايه الاله الذي يعبد وكل موجوده في جميع اللغات معنى الاله ومعنى العباده والخضوع الذي هو كما كما الخضوع على الحب وضح هنا بالادله اللي ذكرها ان كلها في الاندفاع بها عند الله عز وجل او في وجوبها وجوب العلم في الجمله فهو يحتاج بدائل عامه في حدود العلم فهذا بلا شك يدل على التفاوت كما ذكرنا وهو كما ذكرنا انما هو في الاندفاع في الاخره وفي دخول الجنه وليس في دخول الجنه اليقين يقول الثاني اليقين المنافي للشك بان يكون قائله مستيقنا بمدلول هذه الكلمه يقينا جازما للعلم يعني كلمه العلم والمعرفه واليقين فيها تفاوت لكن تفاوت يسير جدا تفاوت يسير بمعنى ان كل منها ملازم للاخر العلم والمعرفه واليقين لان اليقين هو اعتقاد القلب اعتقاد القلب لا بد ان يكون هو او هو المعرفه انه في نفسي اعتقد ذلك فيقول ال اليقين نافذ الشك فيكون قائل يعني يكون قائلا مستيقنا من صدور هذه الكلمه يقينا جازما فان الايمان لا يغني فيه الا علم اليقين لا علم الظن فكيف اذا دخله الشك قال الله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون فاشترط في صحه صدق ايمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا اي لم يشكوا فاما المرتاب فهو من المنافقين والهاد بالله الذين قال الله تعالى انما يفتنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم مترددون وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه وفي رات لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عنه الجنه دي برده من اهم الايه الادله اللي تؤكد ما ذكرناه من ان دي اليقين ده علشان ايه عشان انتفاعه في ثبوت حكم الاسلام دغري ولا بيوم القيامه يوم القيامه في دخول الجنه وفيه عنه عن ابي هريره رضي الله عنه من حديث طويل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بن عليه فقال من لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه فاشترط في دخول طائرها الجنه ان يكون مستقينا بها قلبه غير شاك فيها واذا انتفى الشرط انتفى المشروط يبقى انتفى دخول الجنه كده اذا ود بالشك فيها ونقول اليقين الاصل فيه انتفاء الشك ده اول درجات اليقين عشان برده هنا ما تتكرش ان كلمه علم اليقين لا علم الظن ان هو يقصد بذلك الذي لا يمكن ان يداخله في المستقبل شك بنقول اصل اليقين هو انتفاء الشك الناس في ذلك على مراتب فمنهم من يقينه يمكن ان يتعرض للريب الى شك يمكن يتعرض للفتنه اذا فتن وهذا نقص عن اليقين الواجب كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصاره خير نطمأن به وإن أصبته فتنة انقلب على وجهه خطر الدنيا والأخرة ذلك هو القسر المنبي هذا المفتوم قبل أن يصيبه الشر ما حال إيمانه إيمانه مذنوب ناقص لكن ليت تحرير دي الكفر ليت ليس هذا الرجل بكافر قبل ان يفتن والا لما قال عبد الله انقلب الانقلاب ده دليله كان على حال فتحول عن يبقى خسران في الدنيا والاخره ودعاؤه من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه انما حصل عندما اصابته فتنه فهذا قبل الفتنه هذا قبل الفتنه معه اصل الايمان اصل اليقين لكن ليت معه اليقين الواجب اليقين الواجب هو الذي لو شكك لم يشك ولو فتن لم يفتن وهذه النوائية أيضا في قدر من النفاق هذا النوع من الماء هذا إذا مات قبل الفتنة نفعهما في قلبه من أصل اليقين لكن لي تنعه الكمال الواجب ومثله قوله تبارك وتعالى عن طوائف من أهل المدينة من من فيه النفاق ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا لو كان هؤلاء عندهم النفاق الاكبر ابتداء لا ما تلبثوا شيئا لما توقفوا عن اعطاء الشرك لانه اصلا في قلوبهم وبمجرد ان يغضب الكفار فتاف يظهرون ما في قلوبهم فدا كلمه وما تلبثوا بها الا يسيرا ذم لهم على انهم يترددون مده هل يدخلوا ام لا ثم بعد ذلك اي يكفر ترددهم في اطاء الكفر وذمهم الله على انه تردد يفير يعني يتوقف قليلا دليل على انه قبل ان يطلب منه الفتنه كان عنده ايه اصل يقين ولكن ليس عنده القدر الواجب كما ذكرنا عندما يضغط عليه عندما يفتن عندما يطلب منه الشرك والفتنه يستجيب ولا يعذ بالله بعد تردد يفير فليس هذا قبل الفتنه بالمنافق النفاق الاكبر هذا على شفا النفاق الاكبر لولود في ورود المتك الاصغر في قلبي لانتفاء اليقين الواجب من قلبي اليقين الواجب هل اليقين الواجب هو الذي لو شك لم يشك الشيطان يوسوس له اهل الشك يوسوس له ومع ذلك يئب ويقاوم زي الانسان الذي عنده وسوسه ولذلك بنقول شك حاجه غير الايه غير الوسوسه الذي تاتيه الوسوسه الشيطان يحاول ان يصده يحاول ان يفتنه لا يرتد له بل يستعيد بالله ويكره ذلك جدا ويسأل ماذا يصنع وهو أن يخير يعني يجب في نفسه ما أن يخير من التماء أهون عليه لأن يتكلم به ولا يتكلم به بالعفيقة بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أوقع دواجة التمو قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه صريح الإيمان مع ولود به الوسوات هذا دليل على أن هناك محاولات لفتنته لكنه إيه؟ لا لم يتجب لها لم يقبل هي موجودة وهناك من يعرض عليه الفتنه بقى من شياطين الامم ولا يعذ بالله لكنه لا يرضى بذلك ويقاومها مع ان نفسه فيها منازحه فناء عند اليقين الواجب بنقطه فلسفيه واحيانا يتعلق ده تتعلق تلك الوساوس بالربوبيه كما قال لا يزال الناس يقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن هو ذلك فليقل لا اله الا الله ولينتهي ذلك ويذول على طريق المقاومه ومدافعات هذه الوجه هناك يقين اعلى من ذلك وهو الذي لا تاتيه الوسوسه اصلا لا يفكر الشيطان يعني وسوسه له لا يطمع فيه اهل الشرك شوف ايمان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه طمع فيه اهل الشرك ولا لا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما هو, هو لما جاء له الخبر بان مالك الغتان يدعوه الي قال وهذه ايضا من, من البلاء وفي روايه ذكر ابن حجر انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جفاء وكبيء ويعرضه عني حتى طمع بي انس اذا في ناس بتوسوس له كده ولكن هو ردها واعتبرها من البلاء اعلى للذلك قدر لما اهل الشرك وما يفكروا يقولوا ان طرف عندي وقال الشيطان يوسوس له داقه الصدقيه والمراتب دي للعلم ان في كل مساله من مسائل التضيق في لا إله إلا الله ذا عصر الدين ولكن في كل مثالة من لوزنها كذلك مثلا هنقول في مرتبة أعلى من الصديقية من الصديق ده اللي هو يصدق والأمر غيب بالنسبة له أعلى منه من يراري عينه وذلك للفطرة التي فطر الله البشر عليها أن, أن ليت المخبر كالمعين ليت المخبر كالمعين اللي شاف بأينه مش داي إيه مش داي بتمع مهما كانت تمعه كما قال الله عز وجل وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَبَانَ أَتِفَاً فإن موسى إذن رجع وهو يعلم أن قومهم عمد العجل فلما رأاه عمد العجل قال عز وجل ألقى الألواح وأخذ برأة أخيها برؤوله أصابه غضبٌ شريء مع أنه هو لاجئ وهو عارف أنه أنه عمد العجل بس لما شفه اشتد غضبه جداً هذا دليل على ومن الذي أكبره الله عز وجل الذي أكبره لكن ليس المخبر كالمعين قال عز وجل عن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي إذا سيدنا إبراهيم يعلم إن في فرق من الخبر عمره يكون زي دي المعاينة فطلب يقين المعاينة طمأنينة المعاينة في مسألة إحياء الموتى في مسألة إحياء الموتى ودي قلنا مسألة ما نتناقش لا نوي ما قالش حاجه ثانيه ده كان يرى يريد عين اليقين لا و عنده علم اليقين ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ينبه على ان هذا ليس بشك فقال نحن احق بالشك من ابراهيم يعني واذا ايقنتم امني لا اشك فاعلموا ان ابراهيم لم يشك ونص الايه يثبت ذلك وقد قبل الله منه ذلك قال اولم تؤمن قال بلى اذا دنا منك شك ولا حتى وسوسه انه يشك وانما كان يريد ان يرى بعينه ذلك السؤال ما كانش يا ربي هل تحي الموت ام لا او آه. انما قال ربي قال لي ايه كيف بس السؤال كان بكيفه عشان يرى الكيفيه لكي يرى قال قرانك ربنا عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم باكثر مما ساله ابراهيم وذلك لان قال تعالى افتماونه على ما يرى لذلك ربنا عز وجل قال اتجادلونه على ما يرى قال عبد الرحمن لقد راى من ايات ربه الكبرى قال ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آيات ربي فربا فربنا عدل você... ارى ان ربى تبارك الله عليه تلا بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم من ايات ربي الجبر ما تاله غيره من الانبياء او اعطيه من غير ثواب ما تاله ادنى منه بعض الانبياء أ... أ... أ... ذكر سيدنا ابراهيم يقول انما كنت قليلا من وراء وراء ان محمد صلى الله عليه وسلم هو في الدنيا راى الجنه وران ورى جبذيره على صورته التي خلقه الله عليه ورى تذره المنتهى ورى ما يغشاها من الفرش الذي من ذهب ومن الالوان التي لا يدري ما يعني لا تطيق وصفها من حسنها لا ادري ما هي وراى نور الحجاب صلى الله عليه وسلم الحجاب الذي يعني لو كشفه الله وعذره ربو سبحانه وتعالى فهذا هناك حجب من انوار متعدده الرسول صلى الله عليه وسلم راى نورا هو اخر الحجب الله اعلم فالرسول صلى الله عليه وسلم راى من ايات ربه الكبرى بعين راته ولا شك ان ذلك اعلى مرتبه يقين وهذا الامر يختلف كما كما يتفاوت في كل مساله بمثال هناك تفاوت نجيبون لو ضغطنا مثال في اخبار الدنيا لو واحد قال لك ده في حريقه حصلت في المكان الفلاني وهو صادق عندك صدقته وما شكيتش بكلام ثم بعد ذلك جاءت 2 و3 و4 و10 قلت لا ده يقينا الحقيقه ايه خاطبت وصلت الى ايه الى علم اليقين اولا افاد غلبه الظن والثانيه فادي وكثره اللي تم على العاده بتتفوق على الكلام تفيد عين دي اعتقد في تفيد علم اليقين لما روح شفت بنفسك هتبقى حاجه ثانيه اكتر دي فطره في الانسان وزاي درجات اليقين ايه متفاوته ابناها زوال الشك زوال الشك في الحال وانه ممكن يحصل شك في المستقبل ده نقص بس هو لسه ما حصلش وهي الايه في سوره اعراف اللي هي قالت الاعراب امنا كل لم تؤمن ولكن قلوا امنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا وجاهدوا بامالهم وانفسهم في سبيل الله هو الصراخ فيها ان مستمره الاعراب دول ما تنسوا المنافقين بشكل اكبر وهذا قول جمهور اهل التفسير وانما كان عندهم ما ذكر الله عز وجل في الايه في الاخرى من مثل عبد الله على حف لانه هما مات عندهم لو سقطوا لارتابوا لو اصابهم فئل عصابتهم فئد ما لفتوا فدول لم يدخل الايمان الواجب في قلوبهم ودليل ان هو انما جعل المؤمنون الذين جاهدوا ومعلوم ان الجهاد باتفاق ليس من اصل الايمان يعني مش هنقول لا ده لو زمن جهاد يبقى جزء اصل الايمان الجهاد من مكملات الايمان الواجبه لايت من اركان الاسلام ولا من من الشروط حتى الاعمال الباطنه فبنقول ان ان ان الايه لم يرتابوا دو لم يرتابوا ابدا المنافق ان المنافقون فيك الاكبر عندهم ريب في اصل قلوبهم الان اللي عندهم ريب اصغر عنده ايمان ضعيف تصديق ضعيف لو شكك لو شك لو فتن لفتن قبل ان يفطم هذا عنده اصل الايمان لو شبهناه بمثال ثاني بقى في انه واحد عنده ب... ب... ب... ب... ب... بناء ليمنى جدار واحد ما عندوش بناء خالص ما عندوش لا يقين ولا حاجه ده هو عنده احتمال هو لا فوق الارض ولا تحت الارض اللي عنده تحت الارض ده المكذب انسان فسير المكذب معتقد خلاف الحقيقه ايمانه تحت الصفر ايمانه داخل الصفر اقل من الصفر لانه معتقد خلاف الحقيقه والله اكبر في واحد ثاني لو قلنا صفر له مؤمن بمعنى متضاد يعني هو في في في قدر اليقين يعني وله مكذب هو مش عارف الموضوع هو شاك في الامر يبقى ده كافر بلاش ما عندوش اصل الايمان واحد ثاني عنده جدار اتبنى بس الجدار ضعيف لسه مبني حالا لو جه واحد يزقه يقع المناظره ده اي بالظبط اي جدار كده لسه بنيه دلوقتي موجود جدار بس هو لو جه حد يزقه هيقع لو فوتنا ده ايه لفتوتين يبقى ده ما اقدرش اقول ده بيت تسكن فيه دلوقتي اتفضل ما انت تاكن جاهل لا مش تاجر ده لازم ينسخ الاول ده لازم يثبت كده ده ما بقدرش اقول برده ما عندوش ايه ما عندوش جدار عنده جدار بس هو ممكن يتهد واحد ثاني الجدار بتاعه نشف بس هو اصلا في منازعه مع خصوم على الارض دي فجايين قاعدين يهدوها فبيخبطوها جامد بس هي ناشفه ما في ايه ما تتهدش ما تقعش فنيجي خبطوها زي الضهر واحد عايز يهد الجدار بايده وهو ناشف الجدار بس ريت كان عنده طبع فيه لانه لسه ما اتبكش بعد كده درجه ثانيه الاماره اتكرم يبقى يجي الاعداء يقولوا يا تتكوا اول ما لاقوا ناس تكرم فيها يقولوا خلاص ده احنا ايه مش انا عمرك تشوف مثلا واحد جايب مثلا حاجه عاوز يهد بيت مدخول عمرك اذا كان ممكن يهد جدار ماشي بيحاول يهده وشوف اذا كان هيقع ولا ما يقعش مش كده وبعد كده الاماره مشتكبت بقى في مدينه كامله اللي هو كمال المستحق يبقى عندنا لو قلنا الملو الجدار خالص ده ده اللي ما عندوش ما عندوش اصل الايه اليقين ان اللي عنده يعني جدار طري ده عنده اصل اليقين وليس عنده كمال الايه الواجب لو شك كان ايه لا شك لو جه حد يهدم له الجدار بتاعه هيهدمه لو واحد جه يفتنه ويفتنه فعلا واحد ثاني لا اللي هو الجدار البني ولكن اعدائه طبعاين فيه ده اللي عنده وسوسه بس عنده قدر الواجب بالطريق اللي هو موجود عنده موجود ده بيت كويس وان كان في منازع لكن هو لسه ايه لكن هو موجود القدر الواجب وده توغلنا الاول والاخر لو مات على ده واحد ثاني ياس منه الاعداء ما يوسوسلوش مسكونه العمارة مسكونه مش هو كده يدوها خلاص فده اللي عنده الصديقيه القدر المستحب وعين اليقين بقى الاكثر منه لو اعلم بذلك ده اللي أعلى من ذلك عنده مدينه كامله الكلام ده بنقول دي انواع او مراتب اليقين وكل مساله من مسائل الاعتقاد وارد عليها هذا الايه الترتيب او هذه الدرجات هذا التفاوت التفا... خمسه مش انا هدها ماركوس فوتي انا ده ضرب مثال للي ورد نظيره يعني. لما بقول الكلام ده دي علشان نبين ان في تفاوت في العلم وفي تفاوت في الايه في اليقين وهيبقى وكذلك في كل الشروط الاخرى المحبه فيها تفاوت والاخلاص فيه تفاوت والصدق فيه تفاوت يعني صدقه انس بن نضر رضي الله عنه زي صدق مثلا الذي فر من المعركه بالتأكيد انه فيه فعل مع ان كل من هما جاء صادق في الله اله الله بس انك تفاوت وستصدقهم بالجنة موجود بس تصدق امت ابن النضر وهو بيقول لي ساعد ابن بيوقصوا ها لريح الجنة اني لقالدوا هديت هنا واحد غير صفق من فر الى المدينة وهو صادق برضو وصدق ان فيه جنة وهكذا في كل المعاني حب اللي اعجر الله وكذلك الخوف اللي مش مذكورة بقى تستبع الخوف متفاوت الانقياد بقى ده, ده له كلام مهم جدا لو احبه هو بيقول القبول انقضاط وهذه الكلمه شفت التاريخ لمقتضبات وهذه الكلمه بقلبه ولسانه وقد قد الله عز وجل علينا من انباء ما قد سبق من انجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها واباها كانه قبول هنا يبقى منافل الايه للرد او هو في احيان ثانيه يقول القبول المنافل للاستكبار وده اولى ان القبول المنافل للاستكبار والانقياد المنافل للرد المنافل الاباء الرد الاباء بمعنى واحد لان هو ربنا ادى الذكرى دي قال الا ابا والتكبر يبقى في صفتين الاباء بيه بالتكبر فهو عبر عن ضد الاباء بالانتهاب وعبر عن ضد القبول عن ضد التكبر بالايه بالقبول هنكملها المره الجايه يا شباب عشان خاطر الموضوع ده خطير جدا طريقه تناوله ادت يعني من بعض ادت الى انحراف لدى فرق مختلفه في ذلك فثورانها في الثائل ومرض المسلمين اثر الكربات المسلمين جميعا ما الفرق بين الكمال الواجب والكمال المستحب الكمال الواجب بالايمان افتتح صاحبه كل ده من الاول يوهله وفاتته الربح فاتته الزياده ده الفرق بين المقربين واصحاب اليمين المقربين عندهم الايمان الايه المستحب الأصحاب الجميع عندهم الإيمان الواجب قدر الواجب أتى بما يلزمه ويدخل جميعا من غير عذرة في النار باستفاته درجات الأعلى تقول لما درطت مثل الكستيد الذي أظهر الكفر وهو يبثن الإتلاك اللي احنا قلنا مثال فيها اللي هو واحد نصراني وأتيس وهو بينه بين وبين ربنا بيصلي بيصوم وهو ده من نات من غير إكراه بيقول لهم باسم الأب والإبنه وراءه قدس مش جدا قلنا ده إنسان إيه كافر. كافر والحاله الثانيه نقيدها في حال الرجل الذي يدعي اصول اليقين وصدق العبادات عنه لانه مفيش صلاه ولا صوم ولا ذك وهو يبطن فاذا ويبطن الكفر ويظهر الاثنان وبشهاده امراه دي هو كافر عند عند الماطد فمن الافضل في الحالتين اتوقف فيهما حتى لا اكفر من هو مسلم والله انت بتوقف ليه انت ما عندكش اي حاجه انت حر بقى في التوقف يعني ايه التوقف ده هو اصلا يلزمك ان تحكم بكفر كل من ايه ده هو لا مش شرط بعينه انا بتكلم عليه لو هو حتى بعينه بس انت ما تعرفوش ان شرط معين ده انا بقول لك لا انت زي ما فيش عايز منها توقف حتى لو كف من هو مسلم واجعل مسلم فياخرا لا انت عشان حديث من قيل فيها كف فقد بها احد من قيل فيها واحد مسلم ما تبتش عليه بذلك انت لابد ان تعتقد ان الكفر يخرج الانسان من الاسلام لابد ان تعتقد ان الاسلام ينافي الكفر المشكله بقى اللي عندك انت الخطوره لتتوقف فيها ان انت ممكن تقول ده بقى مثبت حتى وان كان هاتي بيه ويقول القناة ما تكلمش على المعين احنا تتكلم لو اتى به وهو جاهل او متأول او يحتمل جاهل بذلك لا لا نتوقف في تكفيره معينا حتى تقام عليه الحجة او في اي عرض من عوض الاهلية لكن الكلام ان ده هذا الامر لابد ان تعتقد انه كفر ان واحد ينتقل كفر اختيارا ما تقولش ان اتوقف فيه حتى يكون مسلم ده طالما نتقل الكفر مختارا لا يمكن ان يكون في قلبي شهد الاتلام والذي اعتقد بقلبي انه خارج الحد العبودية لله وان العبادات غير لازمة لها ايضا لابد ان انت اعتقد انه كاسر فيعني بيقول ايه مع التنور الدوجية بين اللي هو من الرجل التاج يقول هل افضل هذا الافضل في حقه ما في شهر الدوجة في حقه الثانية يؤكد ذلك مع التنور الدوجية بيرم الدوج كاسر هل انا على طوار ام خطأ لا انت على خطأ مش خطأ على خطر احنا ما بنتكلمش دلوقتي في قضاء شخص بعينه احنا كده احنا لو وضعناه على سبيل المثال لو شخص بعينه ده يبقى له مجلس قضاء هينظر فيه وشوف عوارض الاهليه اللي عنده راجل ده مجنون ممكن مريض نفسيا ما. الاطباء يشوفوا عليه يشوفوا جميع عوارض الاهليه اللي ممكن تمنع من الايه من التكفير وبعدين اذا ثبت انه خالي منها يبقى يترتب على ذلك حكم بيه بردك قبل كده احنا ما نعرفش عشان كده فاكرين انا قلت لك الراجل اتفت جات قال لي الكلام ده وقلت لها والله لو جه هو قال لي ان الصلاه برضه والزكاه برضه هقول له انت موسكم ودي مرات ماشي لكن بينك وبينه لو هو بيقول لك انا بقول له كده بس قدام الناس بس انا معتقد ان الصلاه مش فرض يبقى ده مش وجود بيني وبينه ماشي كده لكن لو هي لو هي قال لها لو قلت لي حد هقول له صلاه فرض وزكوه فرض خلاص يبقى انا هعرف منين يبقى ده بينه وبين ربنا لكن هي بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى فماعده بيقول الكلام ده يبقى هي اللي الزامها يبقى ويلدمها انها تترمى القطعه دي انها مش دجهة انها مش دغها ويلدمها انها تقتلع منه طالما كده هذا لان هو احكام الظاهر مش تبقى باينه لكن هي عارفه باطنه والنوزن دي وخدنا بالله قال يكون هناك تفاوت في اصل لا اله الا الله وما الدليل التفاوت في اليقين اللي احنا شرحناه التفاوت زي ما قلنا في اسلام الاعراب وفي ائمه الصحابه رضي الله عنهم في تفاوت ولا لا لا لا اله الا الله طبعا في في تفاوت ما بين الذين الذي عبد الله على حرف, على حرف ومن ايمانه اثبت من اثلال الروايات لا شك ان هناك تفاوت والادله على ذلك قد ذكرناها ايه المتردد والشاك المتردد الشكما تناشى هذا النوع في اللي فيه التفريق الذي عنده تردد هو الذي عنده شك لكن في فرق الوسوسه وبين الشك الالفاظ الشرعيه اللي وردت في ذلك الوسوسه مش كده الله الله الذي رد كيده الى الوسوسه فاحنا بنقول الوسوسه واللي والشك في فرق كبير جدا لان الوسوسه زي ما قلنا محاولات من الشيطان وهو يكرهها ويردها ويحاربها في نفسه وي... ولا يعني يتكلم بذلك يشك عنده اثبات الطرفين ده الامر محتمل في نفسه من تعرض تعرض له الوسوسه لذئها ويقتصر على وينتصر عليها على يقين ممن اعلى فينا اعلى يقينا ممن تعرض له وتغلبه واعلى منه من لا تنذعه اصلا فهل مثلها مثل النفس التي تنذعها الشهوات واخراتها تنذعها الذي لا تجنح <تصفيق> الشهوات في نوع اكمل وهو انه نفسه لا تنزع اشتهوات لكمال قضبه لله مع انه بدنه كصفه خلقيه موجوده فيه شهوات دي مركبه فيه وفي واحد ما تنازعوش شرطه الراجل عجوز خلاص زهده في الايه في النساء مثلا او واحد زهده في المال لقدره الفلوس اللي عنده فمش عايز ديار بس هو بيحبها جدا ها ها او مشغول عنها مثلا مشاكل لكن اللي هو في تلقاه حب الشهوات لكن هو اللي عظيم حبه لله زهل عنها يبقى ده اكمل فعلا الذي تنادع نفسه وينتصر عليها له اجر هل هو افضل من الذي لا تنازع كما قلنا النوعين اللي ما بتنازعوش لكان لان الشيطان مش قادر يوسوس لكمال حبه لله سبحانه وتعالى ده اكمل يقينا وايمانا هل في قلنا ان لا اله الا الله لا معبود غيره مع فعال للطاعات ان هو رسول الله يعني اننا على اليقين الواجب ونكون قد وصلنا لمحادثه الايمان الكامل ان المعاصي تنقص ذلك المعاصي تنقص ذلك اليقين هو اولا الفعل الطاعات وترك المنكرات من لوازم هذا الامر لكن نعني بذلك انه ممكن يكون موجود من واحد هناك إنه بيعمل الطاعة الظاهرة وما يعرفوش حتى النبي عليه الصلاة والسلام ومم... ومن من حولكم من أعرابي منافقون ومن أهل مدينة مرضوا على النفاق لا تعلموا كثير من المنافقين ما كانش يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ويظهروش أي حاجة مخلصة ومع ذلك هم منافقون ولا يظهروا الله ففعل الطاعة من لوازم حقيقة الإيمان هو من الإيمان من لوازم اليقين الكامل لكن ممكن يكون أعمل الطاعة معندوش اليقين دي الكامل الى قين ده هو اليقين هو زي ما قلت ارتفاع الشكل بكل ارتفاع الوسوسته هو الو... الكامل يعني والوسوسته حتى لو وجدت بس بيردها يبقى عنده اليقين الواجب الاصل والواجب والمستحب فرق بمراتب الايمان الاصل زي ما قلنا اصل الايمان زي ما شرحناها في, في في قضيه العلم واليقين اذا وجد اصل الايمان ينجو من النار يوم من الايام فممكن يصل الايه الناقص اذا وجد القدر الواجب يندو من دخول النرف دائم يدخل لأول واهلة وإذا وجد القدر المستحب نال الدرجات العولى وكان أسبق إلى دخول الجنة أنا أفستطور لو قستم شروط بعدد من أجل أهميتها لو ذكر تقسيم عن عدد شروط لأجلة ماتة أو التأكيد عليها دون ترك الأعمال الأخرى فذلك تقسيم استلاحي ويصح ذلك هل يصح ذلك ف... فما الفرق بين الأعمال القلبية وأهلية المتفاوتة لكي يؤكد على بعضها ولا يؤكد على الآخر هو اصلا ان انا نقول ان هو ذكر دي كما ذكرها من قبل احنا كده قلنا ان الكلام ده فيه نظر لان في اعمال داي جهب ذكر المحبه طب ليه ما ذكرش الخوف والرجاء والتوكل مع ان فيها نصوص بل بل النصوص الشرطيه فيها اوضح قالوا على الله توكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا اخافون ان كنتم مؤمنين وهكذا فاصلا هو ذكر لاهميتها والتنبيه على فضلها ده من تاويل للكلام طبعا لكم الا ف صحيح ان انا كان يبقى كل اعمالي قلبيه هي اللي اثرت له هذه الطلبه امامها والله اعلم بذلك ويعني مفيش اثم الا ايه الا للكتاب اللي اعتبر ده يعني مفيش كتاب مقطوع ان يكون في اقسام ولا مؤلف ان هو يكون ما بيغلطش فدام الاخطاء الجراء وده اصطحنا نقولها يعني فحكما قال اسلك بالنبي الهاشمي المذم المدثر انتغفر لي ما كان مني في العهد الاول هذا على الراضي بدعه لكن هذا فيه خلاف إلا أن يقصد أثالك بحبي للنبي الهاشمي إذا هذا توثب العمل لكن ظاهر كده أنه يتوسل بذات النبي والسؤال بذات النبي على الصحيح أنها بدعة أبوها لا يصلي إلا الجمعة وكسراد أمها من قبل تأذنته في النقاب فرفض لابستتهم من ورائهم يومين حلمت أن النقاب فرفض فلم أنها تعمل عن النقاب فلتنتقل من ورائهم لكن لو كان في أكثر إيديه يبقى معزورة ويتأتي يبقى هي معذوره فعلا في ان لا تلبس النقاب مش اخوق ان شاء الله هي تعتقد اذا طال ان النقاب فرض عليه ان النقاب فرض وقنعت بذلك تلبسه من وراهم بس بشرط انها ايه ما تتضربش لو هتتضرب يبقى معذوره في ان تفع النقاب الله اكبر فبعض العلماء قال اي احد الاقوى مفكرا حديث التابعه ان الظل الذي يضيف الى الله وظل له على الحقيقه وهو من صفاته ده كلام منكر لان المخلوقين لا يحيلوا في صفات الله بعضها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبعة من ظلونه في ظل يوم لا ظل إلا ظل وهذا الظل يكون على أرض المحشر نحن يكونون في أرض المحشر وهناك رواية في ظلونه في ظل عرش فإننا قلت صلى الله عليه وسلم ضد ظل العرش فإذا أفض مخلوق إلى الله عز وجل على جهة التشريف وإذاك هذا ليك من التفاة وما أعلم أحدا من أهل الإلم قال أن من صفات باب عز وجل الظل فهذا أخطأ خطأا بينا منكرما وظل العرش دوار فيها حديث متعددة في إفراد هل من يطلب الرقيه والدعاء في الامور الدنيويه كالشفاء والنجاح في الامتحانات هل هذا يخرج الطالب دعاء او رقيه من التغنيف نعم يخرجه يخرجه من التغنيف لان الاسترقاء يخرج صاحبه من التغنيف حتى لو كان بحق لو ايه يعني ايه استرقاء يعني لو لا رقى نفسه اقول كده ماشي يبقى رقى نفسه ماشي كان عليه الاسترقاء اللي هو طلب الايه الرقيه من غيره هو انفعا قبل ان يعرف العبره بالموافق لو وافق الناطق لو عندما ادته المنيه كان بالفعل قد حقق التوكل المستحب وترك الاسترقاء والتطير والكي وكل ذلك وكمل التوكل يبقى ارضى من ربنا العبره بالنهايه اخواتي هم 70000 بس مع كل 1000 ألف تابعونا 1000 وثلاث عطايا من حكايات ربي مباركه الدعاء في الامور الدنيويه من غير الاسترقاء في الامر الاخروي لا بقى حكم الامادات الاستشاريه التي تنفذ ضد اليهود كان من يقوم بها صحه ناتو وكذا عندما شهيدا خاصه انهم لا يرجون مساعده المسلمين ولا يرجى شيء من اليهود به يهود الا هذه العمليه نسال الله يتقبلهم في السؤال هي مثلا فيها خلاف بين العلماء المعاصرين وانا اميل الى صحه ذلك ونسال الله يتقبلهم في السؤال وعلى الاقل ترى في اختلاف ومفيش دياث في المقاله فهم اتبعوا من يفتيه بالجواز فهم على الاقل اجتهدوا واخطوا على القبله الاخرى لا ينبغي ان يقال هؤلاء منتحلون من النصر ان شاء الله عز وجل ينزل عليهم ويتقبلهم في الشهداء حكم راجل قال اقل قلبه ضيع كتب الدين اوانات المصحف ولم يته لكن بعد ذلك فرق فعالم المسلمين كثر واستياء لا لا يصبح منه ذلك حتى يتوب اي إل الله عز وجل وادخل في الاسلام من جديد كبر يصلي بدكفش نقول او تقول هذه شروط تبع من اركان الايمان وانا اقول اركان من سته فقط لا انت ما فهمتش قصدي انه ذكر اعمال القلوب ده التصديق بكل واحد من من الاصول السته هي كذلك يعني ايه لابد ان يعلم ان لا اله الا الله ويعلم صفات الرب عز وجل ويوقن بذلك ويوقن برسول الله ويوقن بالملائكه ويعلم الملائكه ويوقن بالكتب ويعلم يعلم ويوقن بالكتب ويصدق بالكتب صراحه يخلص في عبادته لله عز وجل في كل الان عبادات القلبيه فمش مقصدنا ان احنا بنعد السته غير تابعه غير السته نقصد من اركان الايمان يعني جزء من ماهيته جزء من ماهيته جزء من الايمان في كل واحده من دول تبع بيكون موجود فيه لان حب الملائكه على سبيل المثال هذا من ضمن ده هذا الركن اللي هو الايمان بالملائكه يشمل العلم بها واليقين كده والان والانقياد و... و... بقى انقياد الامر الذي عذبنا فيهم بحبهم واكرامهم مثلا الصدق مثلا ان يكون صادقا حين يؤمن بجبريل عليه السلام فهم يكون ما كل شيء كاذب او نحو ذلك وهكذا فالايمان بالرسول يدخل فيه ذلك ايضا شرط تاثير التاوته العقليه في شكه لليوم الاخر وفي اليقين بالله وغير ذلك يحاول دفعها ويستعيد الله مشاء الله قال هذه التاوته تخدع ايمانه لا تقعد في ايمانه بل هو طالما انه يقاومها فهو هذا ايمان من الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اكتر رجل. رجل ها انت رجل انا جري اه اكتر اه انا انت اكتر رجل اللي هو يقعد من القعده ده قبل لو هو يحول منك لا. لا مش ده خالص الترددين مش هنا التردد ده هو شكل نعم يترددون بين ال... ال... المطارد ما بينه ابويا اتفق وعدم قبوله ده تصديق وتهنيين انت اكتر فعلا لا اما اما اللي كانوا خداله وهم ينطعموا الايمان قبل ما يدخل منهم من الفتنه المرحله اللي قبل الفتنه مين ده قبيله العراب بس العرب ناس مين تاني هم دول اللي هو اعربوا يعظوا الله على حرف لو جالوا الخير توقعات على الحاله دي أه. لو عندنا طماته طابقوا على ما نلاقي ان ضباه خير ما انا فين طابقنا هو مات على الحاله الطاقه دي قال هذا بيخيس ومات ده مات على ايمان النصر